اهتوا الى باب مولاتنا الزهراء سلام الله عليها وضعوا الحطب على الباب الله يا ذاك الباب افتحت باب من الاحزان بقلب كل مؤمن وموالي وضعوا الحطب على الباب واشعلوا الحطب هذا المؤمنين جالس في داره مشتغلون بالرزية العظمى سل الحسين زينب ام كلثوم فضى خادمة مولاتنا الزهراء كلهم بالداخل مولاتنا الزهراء وقفت وراء الباب بتسألهم شو تريدون مقامة الزهراء تفتح الباب لا لا شو تريدون ماذا تريدون منا احنا تاركينكم ما قربنا ناحيتكم اخذتم كل شيء وفعلتم كل شيء ما تتعد علينا قال لعن قولي لبعلك ان يخرج ويبايع وان احرقنا عليه الدار وبدأ يخوفها ويروعها قالت له ابي حزب الشيطان تخوفني ان حزب الشيطان كان ضعيف فقال لعا له ليخرج وإلا دخلنا عنوى هذا والزعراء واقف وراء الباب صار يدفع الباب بإيديه ويعالج والزعراء واقف سند الباب بصدرها بإيديها ذاك اللعين تراجع إلى الخلف يا مؤمنون يا أبوالو راجع الى الخلف حتى يتعيى اكثر وعجم على الواب وركله برجله كان الباب من سعف النقل الباب يقول الامام الصادق كانت جدة الزهراء بمعاصمها المرأة مثل ما تجلس بدارها اش لان تجلس المرأة بدارها هكذا كانت الزهراء ركل الباب برجله وين تروح الزهراء ما تتمكن تسرح حتى تحط على نفسها ملاءة حتى تحط خمار على جسدها نعم وين تروح حتى تتخبى وهي ام العفاف ام الحجاب فلاذت وراء الباب لما رأى لما علم انها وراء الباب اكمل الضربة بين العائم والباء نادت الزهراء نداء بالله عليك اسمع نداء الزهراء نادت بحرقة ولوعة نادت ابتاه يا رسول الله اسمع يا زهراء يا صاحب الزمان انت ترعى هذا المأتب اسمع الاناك من دمعه نادت ابداء يا رسول الله اعاكد يفعل بحبيبتك بوا يبوا ويخلاف عينك ما رعوني ما رعوني اعليك ابن عوني يا يبر المدي اين اطلعوني اي واللوحين ورى البار ايساني ويا كسر واضلوعي. الله اكبر الزهراء سقطت على العرض طبخ يا سيدتنا لله صبرك يا صاحب الزمان. وقعت على الارض دخلوا الى امير المؤمنين خرج امير المؤمنين امسك اللعين بتلابيبه ضرب به الارض حتى وجع انفه قال والله يا ابن صهات لولا لا لو رسول الله الله اكبر ما اعظمك يا امير المؤمنين قادر تمحي هؤلاء الاخزام عن الوجود ومع ذلك صبرت قيدتك الوصية فصاح اللعين لما عرف القضية قال اهجموا عليه قالوا هذا اسد الله هذا علي بن ابي طالب قال لا عليكم ان الرجل لموسى اجبوا عليه واخذوه الى المسجد يا ولي فتحت عينيها الزعراء وكان مولانا المحسم قد سقط على الارض شهيدة رحم الله بنات ومحصناه ايوه شهيده وسيده اخذوا امير المؤمنين فتحت عينيها نظرت امامها اول مشافت شافت زينب صحت بنيها زينب زينب عمرها خمس سنوات هاي ام المصائف ترى بعينيها عصر امها ترى بعينيها قبل امها شهادة جدها ترى بعينيها عم كل مصيبة انجرت قالت لها ابني اين قالت امه اخذه الى المسجد ملوفا توجهت الى ملاء عمدت الى ملاء وضعتها عليها واتكأت على الحسن والحسين شوف حالة الزهراء شوف حالة الزهراء مع كل الامها اسخطت المحسن هو تتوكأ على الحسن والحسين يقعد على الم مرة بعد اخرى توقع وتقوم تسندها الحسن والحسين واحد عمر السبعة واحد عمر الثمانية <تصفيق> الى ان ادركت امير المؤمنين اثناء الطريق صاحة يا ناس ياقوب خلوا ابن عمي او لا اكشف للدعى راسي والله ما ناقة صالحة وفصيلها بافضل مني عند الله فصار الناس في حالتي خوف ورعب صار قصب منهم يرجع يرجع تركوا امير المؤمنين فصار الله يا خالد ويلك ارجع اليه وارجع اما تراها كيف ارجعت الناس فعاد الله في الزعراء. وصار يكيزها بكعب الرباح. على صدره على بطنه يا والي بويا الى من تشكو. وجه يدار مر لقبر النبي وبر الى بعل زوجة علي بويا ابني ايه ومضم ومضم ابني قاعد ابني ومحد من الناس رحمني محد من الناس حشمني الى ان ادخل امير المؤمنين فاتت خلف امير المؤمنين بابي وامي وضعت يديها على عضاضتي الباب. خلوا ابن عمي وإلا كشفت رأسي تعرف شنه معنى, ك... معنى كشفة الزهراء الزهراء ممنوع أحد يشوفها هذا المعنى الصحيح الزهراء ممنوع أحد يشوفها معنى أنها كشفت رداؤها عن رأسها يعني الدنيا سقط عليها العذاب ممنوع أحد يظل حي لأنه ممنوع أحد يشوف الزهراء هذا معنى أنه أكشف الملاء الرأسي فصاح جبرائيل يا ملك العذاب العلامة بينك وبين ان تنزل الى الارض وتقلب الارض بهم هو كشف الزعراء ملاءتها لما تهيئ ملك العذاب حيطان المسجد ارتفعت ارتفعت ودخلت الغبرة من تحت حيطان المسجد فصاحوا بعد ان خافوا وارتعبوا خلوا لها ابن عمها فاتركوا امير المؤمنين عاد امير المؤمنين الى الزعراء فاطمة كيف انت قالت كيف انت يا علي قال كيف, كيف انت قالت يا ابا الحسن ان كنت في خير انا في هو اكبر. ما قالت لي يا علي سقط المحسن. ما قالت لي يا علي يشوف اللطمة على عيني. احدهم يقول بعض النعم الاكابر يقول الزعراء عينها حمرة. صار فيها علقة حمرة بعينها الضياض عينها. كانت ما ترفع عينيها بوجه امير المؤمنين. حتى ما يشوفها المنظر ويتهلم. الى ان ماتت. يا زعراء. يا ولي. زهراء انت بخير? قالت ان كنت في خير انا بخير. قالوا مين ترك Gerade هذا, هذا الحسين? هاد الحسين?. مين ترك beads? قالت زينق موجودة بالداق. قال ارجع ارجع اخاف ان يتروع قلب زينق يا امير المؤمنين اتخاف على زينق يا علي تخاف ان يتروع قلب زينق اين اسمح لنا يا امير المؤمنين اريد اختم بهاي الرزية واعرج على رزية الحسين هكذا امرنا ائمتنا يا امير المؤمنين اسمح لي بهاي الكلمة انت تخاف على زينب اين كنت غائبا عن زينب يوم الحادي عشر من محر ويتعرب من هذا المكان الى ذاك المكان وصياط العداء تلتف على جسد الشريف يتنادي يا علي يا علي بويا ولا علي لي اليوم بويا يا ابو يا علي حام الدخية اليه يجل يا زينب صارت ذليل انا حملي وقع من قولي شيء اليه ورنت الى القبر الشريف ببقلة عبره وقلب مكمد محزون ابتا هذا السامري وعجله تبعا تبعا ومالا